اللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عندهم 117. فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين 118. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم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 فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ 129. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله آسع عليم 120. اللَّهُ وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم 112. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون 113. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم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 وَإِذَا وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هدوا ذَلِكَ 118. ذلك بأنهم قوم لا يعقلون 119. قل يا أهل الكتاب هل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 مَنْ نَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أُولَئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا 117. وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون 118. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحر لبئس ما كانوا يعملون 114. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحر 115. لبئس ما كانوا يصنعون 116. وقالت اليهود يد الله مغلولة 117. غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَا يُزِيدُ نَفَرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ظَالِمًا وَكَفَرًا 112. وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة 113. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله 114. ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين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 فِهِمْ لَا أَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَمٌ قُتِصِدَهُ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَ